بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعة غرفة والنازعة غرفة والنشقات نشقة والسابحات سبحا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فالمدبرات أمرا، يوم ترجف واجفة. يوم سوهو واجفة تتبعها الودفة تتبعها الودفة قلوبه يومئذ واجفة قلوبه يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يَرْشَأْهَا قَاسِعًا يَقُولُونَ أَنَّا لَمَرْضُوْذُونَ فِي الْحَافِرَةِ يَقُولُونَ أَنَّا لَمَرْضُوْذُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِبَادًا نَخِرَةً أَإِذَا قالوا تلك إذا قوة خاسرة. قالوا تلك إذا قوة خاسرة. فإنما هي زجرة هي زجرة واحدة. فإذاهُ بالسَّهِرَ فإذاهُ بالسَّهِرَ هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إِذْ نَذَهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ طوى إِذْ ناداه بلواب قد سطوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل إلى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 ثم ألبغ ويسى، ثم أرب ويسى، فحشر فنادى، فحشر فنادى، فقال أنا ربكم الأعلى، فقال أنا رب فأخذهم الله كالآخرة والأولى. فأخذهم الله كالآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لعبرة. لمن يخشى أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها فسواها رفع سما فسواه وألقى ليله وأخرج ضحاه وألقى ليله وأخرج ضحاه والأبد بعد ذلك دحاه والأبد أقراج منا ماء ومرعا أقراج منا ماء ومرعا والجبال أرساها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم مساعا لكم ولألعامكم فإذا جاء في كَوَالإنسان مَا ثَعَى يَمَّا يَتَبَسَّكُوا الْإنسان مَا ثَعَى وَغُلْزَةِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَغُلْزَةِ الْجَحِيمُ لِمَن فَأَمَّا مَنْ طَغَى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 يسألونك عن الساعة أين مرساه؟ يسألونك عن الساعة أين مرساه؟ فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهها. إنما أنتمذو من يخشى إنما أنتمذو من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو بحاحا